119. يَقُل يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 110. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من الماء شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون 119. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 110. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون 111. كل نفس ذائقة الموت ونبلغ 117. وإلينا ترجعون 118. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 119. الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون 110. قلق سَيُؤْمِنُ عَجَل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ لا الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْحِسَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَيَرْجِعُنَّ 112. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 113. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 119. لا يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون اصْرًا فُسُهِم وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نُئْسِلُ الْأَرْضَ نَقْصًا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ مَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا مَنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 117. الذين يخشون ربا بالغيب وهم من الساعة مشفقون 118. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون